الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون هجبان كالعهل المنفوش القارعة القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوش وتكون الجبال كالعه المنفوش فأما فقلت موازينه فهو دريشة الوابية وأن أمن موازينه فأمه الهاوية وما أدراك ما هو نار وتكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهل المنفوش فأما من موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فان له عليا وان من خفت موازين فان له